هذا بحث الحقيقة والمجاز والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان هو المجاز إذ به يساءت تختلاف الطرق دون الحقيقة إلا أنها لما كانت كالأصل للمجاز إذي الاستعمال في غير ما أوضع له فرع فرع الاستعمال في ما أوضع له كرد العادة بالبحث عن الحقيقة اولا قلنا ما لها دخل هذا اي يا جماعه لكن هي الاصل كان الاصل ذا يصرع عليها احتاج يدعي يتكلموا عنها هو ما بلال ما كانت هي اصل احتاج يذكروا هلا يقولوا انها اصل بس والمفروض يعني لها علاقه هلا يقدر اي واحد يميز لها اي غير الحقيقه هو مجاز يب بس انا افكره عنه وقد يقيدان باللغويين بيتميزا عن الحقيقة والمجاز العقليين الذين هما في الإسناد لأن ما بيجل الإسناد العقلي هو أصلك في الإسناد فقط ما هو غلوظ سأمل ألفاظ بيقيد لجل ذي والأكثر ترك هذا التقييد لأن لا يتوحم أنه مقابل للشرع والعرفي ماشي. ما داخلها ما اه اه الحقيقه في العصر فاعل بمعنى فاعل من حق الشيء ثبت او بمعنى مفعول من حققته اثبته يا هو مفعولها اذا عليها توقيل الى الكلمه الثابته او المثبته في معناها الاصلي لاسم لدىا للكلمه والتاو فيها للنقل من الوصفيه الى الاسميه عاتها الساتيه كذلك الثاني فيها موجود ويخ في الاصلاح الكلمه المستعمله في ما اي في معنى وضعت تلك الكلمه له في اصطلاح التخاطب بما وضعت له في اصطلاح التخاطب أي وضعت له في اصطلاح به يقعد التخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمه يعني يقول بها لا إذا اختلفت الاسطلاحات معنا مختلفات كل على حسب كل على حسب اسطلاحات يكبر فأعني في اسطلاح متعلق بقوله وضعت وضعت في الاسطلاح وتعلقه بالمستعملة على ما توهمه البعض مما لا معنى له يقول في صلاح التخاطب الوضع احسن ايذ ما تقول لنا خدمه هذا استعمار طبعا اه هو الاستعمال وضع عكسي دياك لمعناه استعمال هذه خلاص هذه أكل... وضعت له عنده تعرف ذا بي مستعملها عن الكلمه قبل الاستعمال داخل حد اذا مثلا بيوضع الكلمه وما بتستعمله لا حقيقه ولا مجاز بعد الوقت اي نعرفه سما حقيقه ولا مجاز هذا بايدين بالوضع المتاخر ذا مثلا وضع شرعي والله عرفي وما قدر اذا ما ادله حقيقه هو لازم وابي قوله فيما وضعه له عن الغلط نحو خذ هذا الفراش مشيرا الى كتاب وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب فاهم المجال عند اهل اللغه مستخدم عند شرع فلا. ما هو ما قدو مجال ولا في غيره كالاسد في الرجل الشيء في ما لم يوضع له في استلاح التخاطب ولا في غيره <تصفيق> اشتفال اول دار يعني لا استعمل لم يوضع له في استلاح التخاطب ولا استعمل في غيره في غيره <تصفيق> <أشتفل أول ده. تصفيق> غير الثانيه لا لا والله البرنامج اللي في غيره ما بنستعمل بس ولا يوضع في ما لم يوضع في الاصلاح التخاطب ولا يوضع في غير الاصلاح التخاطب ايوه دبي وضع هذا الجمل حق الصراعه في, في, في, في, في المجاز المستعمل في ما, في ما لم يوضع له في آه، آه ما دحاجة ولا حق لأسل. حق لأسل في غيره ولا في غيره يشتير يحب الأسد في الريق ها؟ لا في غيره ما هي عائدة عوية المهدية؟ ولا عوية لا يستعمل لا يستعمل لم يوضع أديا يا دناء الأذن لما لم يوضع في أسباح السقاط وهو عنده بغاوية ولا في غيره ولا أصبح أسفل الشرح لا يستعمل لا يستعمل فقط اجا نقوله في, في ماله موضع له في اصلاح التخاض دعام برزيتي عمي يعني صح هذا اي بطاقه خار اه ورانا دعام ديتا يا اخي مشينا في غيره بلا ما ما وضع ورابي صلح تخاض ورابي ما وضع اللغه يعني ما وضعش حاجه يعني ما ابو وضع زي ابو أيوة لأن الصلاح يقوله لم يوضع في الصلاح وفي الصلاح مباشرة سابر يعني ولا غيره ولا يتوضع في الصلاح غيره يعني ما يتوضع الله في الحقيقة أكبر وضع الله حقيقة <تصفيق> لا شيء انه أخولك ليس يسفر يجي مجال لا يتوضعه في الصلاح آخر ولا, ولا, ولا, ولا ما له وضع من أخله لكن حين قال له في اصلاح التخافر، هذا الأول أخريّل، أخريّل، وكذلك لا يقول يبع لما يدمعه أبع من أخلص، هذا لا حقيقة الصدر، لا يمكن أن يستخدمه في غير الكلمة السيئة، أخريّل، لذلك لذلك، عربي بجزة الله ترحمن الكلمة المجازة من الكلمة على المعاوض لماذا انت يا عبد الله اشتي ما قال هبذا ولذا قال قال اسد بالريولا الشجاع ما قد... ما قدرت استخدمه هذا لمصلحه الصلاحيات هذا لمصلحه الصلاحه في الهواء بعاخه ولا في صلاح الشخاطه اذا استخدمها ليه اذا استخدمها الشارع غير ما هو بعت عنده بيشترط اه اشترط الله يكون ايش على حسب وضع اه والله هذه الخليمه ما يقدر احد يستخدمها من اصله ما بلا موضوعه في اللغه وما ما به صلاح اخر مثلا ماشي الاسد على الاسد ما يقدر استخدمه في ايش بمعنى اي معنى كذلك دخلت يعني للسعه في الرجل الشجاع لان الاستعاره وان كانت موضوعه بالتأويل إلا أن المفهومة من إطلاق الوبع إنما هو الوبع بالتحقيق الوبع الحقيقي إذا كذلك وضعت له واحتلظ بقوله في اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاستلاح الذي به التخاطب كالصلاح تستعملها المخاطب لا بعرف الشرع في الدعاء فإنها تكون مجازاً لاستعماله بغير ما وضع له في الشرع قوله هناك حقيقة في ذاك الوضع يعني الأركان المخصوصة وإن كانت مستعملة في ما وضع له في اللغة نحن أحنا, أحنا وشحنا نحن <سؤال> رحلنا نحن رحلنا وشحنا وشحنا لا وشحنا لا وشحنا نحن أهل الشرم نحن إذا استخدمناها على حسب اللغة على الواضع دا استخدمناها, في دا استخدمناها على حسب الوضع يلا الحقيقه هذه عندي قلنا على حسب الشرع الحقيقه هذه خلاص خلاص خلاص خلاص والله والله ما انت الحديث اي داورد لناق الحديث ولا, <تصفيق> ولا على اصل دي هلك شرعيه الحقيقه الشرعيه بستخدمها هو في ايه بالدعاء جاء وما جاء بالنت <تصفيق> بالك انا حالنا كلها عند اهل اللغه كذلك اذا ورد لنا لفظ الصلاه لغويه من عند اهل اللغه قلنا ايش الحقيقه هي ليش بالدعاء <تصفيق> هذه 10 <تصفيق> 10 لا بل <تصفيق> <تصفيق> وضع اي وضع اللفظ تعيين اللفظ للدلاله على معنى بن على معنى بنفسه اي يدل بنفسه لا بكدينه ثمم اليه قال وضع تعيين اللفظ للدلاله على معنى بنفسه فاجى دل بشيء اخر هذا باعت... لا يا رشفه يعني على ايش ها لا بعد اسئله يدل على معنى ها لاجي يدل على معنى ليش؟ ليش؟ هذا ما يعني هاي اشكالها وين ما عندنا حاجه بنفسها الدلاله شو قال الدلاله؟ ها بعدا خجل من اللي قال تعيين الدلاله على دير غير باخذ ما على معنى قد يكون دل على معنى لا خنش وصفت اذا اصلك اراد تعيين الدلاله يدل بنفسها الى بكينه تنضموا اليه ومعنى الدلاله بنفسه ان يكون العلم بالتعين كافا في فهم المعنى عند اطلاق اللفظ اذا علمت هذا اللفظ علمت انت الموضوع اللي المعنى, المعنى. وهذا شامل للحرف أيضاً على ذلك إن الحرف موضوع ليدل على ذلك المعنى هذا الاستفهام لأننا نفهم معاني الحروف عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها إلا أن معانيها ليست تامة في أنفسها لو تحتاج إلى الغير بخلاف الاسم والفعل نعم لا يكون هذا شامل لوضع الحرف إنه يحتاج إلى غير عندما يجعل معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره أنه مشروط في على معناه الإفرادي ذكر متعلقه أنه مشروط ذكر المتعلق والله ما أفعل أقول ما هو <تصفيق> إذا أطلقوا الحرف يفهم واحد هذا يدل عليه لكن ما يفهم معنى كل حرف إلا بأن لا بالمتعلق مثلا على الاستفهام تركيب على كذلك حرف الجر بليس متعلق بالمجرور كل شيء يلتصق به بذيك يعني ما كان حرف حرف استفهام هل اريد ان جيت الحاله مع سفر جهه لذلك ما هم الحين تقول قال بابا بدي لك معنى عمومي وارجع ما يذكر الخصوص كل حرف ما يدل عليه الا باء بالمتعلق خرج من تير على معنى اهه بغلط عليه المحل لكن مشتي حين ما هو بالحين يجيك مثلا قال فعل ولا اسم بي من فعل لا ما له جملي يجيك معناه جملي ما بيتعين معناه الحقيقي لا مع التركيب كما كده يدل على غيا اه تتركب ولا ما تتركب زد يدل على يا خذا تتركب هذه الجمله ولا لا معناه ذلك بلا على زيادها على ما يدل العالم فخرج المجاز از ان يكون موضوعا بالنسبه الى معناه الى معناه المجازي لان دلالته على ذلك المعنى إنما تكون بكرينه لنفسه دون المشترك المشترك يدل عليه لا يدل على امرين الله تعالى قال دون المشترك فإنه لم يخرج لأنه قد عين للدلالة على كل من المعنيين بنفسه وعدم فهم أحد المعنيين بالتعين لعارض الاشتراك لا ينافي ذلك قال لا فهمنا منه أحدهم فعينها لا من أجله من أجل الاشتراك وذي سبب الله قال القرؤ مثلاً عين مرةً للدلالة على الطهر بنفسه ومرةً أخرى للدلالة على الحيض بنفسه يعني وضع لديه مرة وردع وضع للآخر فيكون موضوعاً لا على الطهر لا على الطهر لا على الطهر يذهب لها كثير وفي كثير من المسخ بدل قوله دون المشترك دون الكناية وهو سهون لأنه إن أريد أن الكناية بالنسبة إلى معناها الأصلي موضوعة فكذا المجاز ضرورة أن الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي موضوعا للحيوان المسترس والكناية هنا أخصى الطريقة آه. وإن لم يستعمل فيه وهنا كذلك لا يشتغل الفرق بينهم نحب أن يسكر المسترس يقف السندلاش الحقيقة أو الكناية وهذه لا يستعمل وإن أريد أنها موضعة بالنسبة إلى معنى الكناية عن لازم المعنى الأصلي ففساده ضاهد لأنه لا يدل عليه بنفسه بل بواسطة في القرين لا يقال معنى قوله بنفسه أي من غير قرينة مانعة عن إرادة الموضوع الموضوع له قمنا ما بشي قرين القناية أو من غير قرينة اللقضية فعلى هذا يخرج من الوضع المجال دون القناية لأننا نقول لا يقول المجاز قد به قريناه هناك موضوعه والكناية ما به قريناه لفضيه موضوعه فإذا نقدر الكناية داخلها هو ذاك خارج قال لي أننا نقول أخذ الموضوعي في تعريف الوضع فاسد للجوم الدور فهر جم أن تكون الكناية نفسها فنقول للحين ال الكناية أصلاها كلمة نسامة في غير موضوعه فإن دخل الكناية في الحد نفسه جاءوا تعرف الشيء بنفسك ديك العبزه من عند الاردن ها اتو هنا حقيقتها ما هي مستعمله في غير ما وضعه وانا دخل في الحد له انا اكثر كلمه مستعمله في غير ما لا هذا قال دخلها في الحد هو قال في الكنايه لو قال دونال دونال جنايه يعني هي داخله في الحد الله تعالى يشيب نفسه يعني نعم هي جنايه وحدها داخل حد المجال تعرف الشيء بنفسه اذا بده كذا قالوا ان لو بلا اثر الكلمه في الحد ها انت انا الحقيقه قال هي الكلمه المستعمله في ما وضعت له لا لا لا لو قال هذا الحين ما هو ساب لما جزء من المحدود في الحد طه لا حد الانسان اقول هو انسان كذا كذا ما صح واذا كذلك اذا دخلنا الكنايه في نفس اه لانه اصلها كريمه لم تستعمل في مواضع قلت له يا هو تعرف الشيخ عرف، نفسه هذه بيقولوا انت له هون هنا عرفني عرف يدل علي هاي العالم العالم هذه غير غريبه غير غريبه الناس مو هنا هاي هنا هون جلسنا اه بينقول بالوضع غير اي اتخالات الايران يعني مشكله <إيه دي> <تحرك> <تحرك> <بلاجد> <تحرك> <تحرك> اذا دخلنا الاركنا في نصر حد لا لان الحد كبير بس بس خلصنا خلص خلص خلص <تصفيق> يا <نختار أدار. تصفيق> <تصفيق> لو لو قال كذا قال ها قالنا لو استغنى استغنى قالنا يعني في اما نستخدمها في حقيقتها ولا في مجازها ولا في اذا الكنايه تستعمل في الحقيقه جاوا هيك جاوا في هي حقيقه, حقيقة, حقيقة, حقيقة, حقيقة لا تستعمل في اللازم خرجة. فإذا إذا دخلناها في نفس الحد قد أعرفها شيء بنفسه لأنها جزء من الحقيقة شيء <تصفيق> <تصفيق> يلا يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> من غير قريب <جريمة. تصفيق> من غير قريب لا لا الكريهات صار الموضوع في حد <تصفيق> <تصفيق> لا الموضوع لا قال اخذ الوقت لان انا اقول اخذ الموضوع نفسه في تعريف الوضع فاسد قال لي لزوم الدور وش بيأخذ الموضوع قال تعريف الوضع نفسه اخذ الموضوع نفسه تعريف لي اذهب بنقول الوضع الوضع هو سكيل للناس على البلادين غير اراده آه. وقال ذكر هذا الموضوع دلوقتي. دلوقتي. <تصفيق> قال فاستدل لزوم الدرس وكذا حصل القرينه في اللفظي <تصفيق> اه لان معنى قرينه لفظيه وقرينه معنويه العقليه قال لان المجاز قد تكون قرينته معنويه لا يقال معنى الكلام انه خرج عن تعريف الحقيقه المجاز دون الكنايه فإنها أيضاً حقيقة على ما صرح به صاحب المستاح نقول لها لا يقال معنا الكلام أنه خرج من تعريف الحقيقة المجاز ولما الكناية هي داخلة قال فإنها أيضاً حقيقة على ما صرح به صاحب المستاح لأننا نقول هذا فاسس على رأي المصنف لأن الكناية لم تستعمل فيما أوضع له حتى نقول إنها حقيقة إنها قد خرج المجاز ودخلت الحقيقة بيدي ذلك chưa konkūrer wg bạn They said NOT have seen not to have used the writ in aukrai sum of encryption but it took nam teenage such miséri 국 Stephane sagte to the challenge to bring from He mu cursa been his attламant found was kersold Finally a but at девятьсот va bi an to